بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين الفرق الثالث من الفروع الثلاثة التي عمناها ما إذا فرضنا أن النقص في بيع البائع لم يكن عبارة عن أنه ليس مالكا ولا عبارة عن أنه فاقد للشروط كما لو كان سفيها أو مثلاً في... في فقد الش... في فقد الشروط في الفرع الثاني انا ما اذكر هل تعرضت لمكتت انه لو فرضنا ان فقد الشرط كان إلى, مست... الى حد انه مسلوب العباره ما هذه اللي ما ذكرت احتياطا اذكر هذا ثم انتقل الى الفرع الثالث في الفرع الثاني قلنا انه ان كان فاقدا للشروط كما لو كان سفيها او صبيا وبعد ذلك اصبح بالغا او اصبح رشيدا فأجاز قلنا هذا يتم الإجازة تؤثر وكيف لا تؤثر كانت الإجازة تؤثر حينما لم يكن مالكا ثم ملك خب هذا بطريق اولى تؤثر وقلنا مش بناء على الكشف الحقيقي المشكلة التي كانت لدينا في فرع سابق من أنه لو قلنا بالكشف هنا لازم خروج المال من ملكه قبل دخوله في ملكه وهذا غير ممكن هذه المشكلة هنا ما موجود في الفرق الثاني ما موجود لأنه كان في ملكه منذ البدن غير ما هناك بيعه لم يكن نافذا لصغره او لسفهه الان بعد ما اصبح كبيرا راشدا اجازته يمكن ان تؤثر حتى على الكشف الحقيقي وتكشف عن صحة البعض انا اذا الا ان نقول نعارض ذلك بال مخالفة الضرورة هذا اشكال على اصل الكشف بقي الشيء ما أدري أن هذا الشيء ذكرناه أو لا وهو أنه لو فرضنا أن قصوره كان إلى حد أنه يعتبر مسلوب العبار كما في المجنون الذي لا يعطي العقلاء في, في مسترن في بعض مستويات الجنون في مسترن بحيث العقلاء يرونه مسلوب العبارة لو كان هكذا أو على رأي من يفتي وإن كنا نحن لا نفتي على رأي من يفتي بأن الصغير مسلوب العبارة مطلقا قبل البلوغ مسلوب العبارة أو على من يفتي وان كنا نحن لا نفتي بان السفيه مسلوب العبارة وإن كنا نحن لا نؤمن بذلك في هذه الفروض طبعا واضح أن البيع باطل والإجازة المتأخرة لا تنفع لأن هذا اصلا عبارة كلا عبارة كانت فلا كأنما أوقع البيع فلا معنى لتأثير الإجازة المتأخرة هذا يا النقطة اضطررت أن أعيد الفرع الثاني لأنني ما أعلم أنها النقطة بينتها أو مغينتها بعد ذلك نأتي الى الفرع الثالث كان مالكا كان مالكا افاق من جنونه فأجاز بس ان كان مسلوب العبارة كما في المجنون او في بعض اقسام الجنون او, أو افتحنا أفرضوا بأن السفيه مسلوب العبارة طبعا نحن لا نفتي أو أفتي من يفتي أو أفتينا بأن الصغير مسلوب العبارة النتيجة هذا النتيجة أنه هذا البعض باطل من أساسه ولا مجال للإجازة الإجازة لا تنفع شيئا هذا تمام الكلام في الفرق الثاني في الفرع الثالث ما لو كان النقص في بيع البائع عبارة عن وجود مانعا عن نفوذ العقد هذا البائع كان مالك ما كان مشكلة في ملك و والشروط كانت مجتمعه بالغون عاقلون رشيدون كل مشكله مال انما المشكله تعلق حق الغير بالمال كحق الرهانه فباع وبعد ذلك فك الرهن هذا كان رهنا عند شخص ثالث ذهب ودفع الدين الى ذاك الشخص ف... فانتهى حق الرهن سقط هنا يقول الشيخ الانصاري اصلا اجازه منحت احتاج بمجرد ان ينفك حق الرهن يصح يصح ال... بيق. طبعا هو أولا يقول خب إذا قلنا بالحاجة بح... إلى الإجازة خب يجيس ويتم البيض ثم يقول لا أصلا إجازة ما يحتاج لأنه هذا كان مالكا وباع المالك العاقل الرشيد البالك هو الذي باع ويسمع هناك أنه حق الرهن كان مالعا هذا الحق ارتفع الكفاءه ويصف بناء على لو فرضنا انه بحاجه الى اجازه لو فرضنا هكذا فهنا يأتي ياتي هذا البحث وهو انه على الكشف الاجازة الى اي حد تنفذ على الكشف الحقيقي الاجازة الى اي حد تنفذ ويأتي هنا كلامنا الصدق وهو انه الإجازة تنفذ الى زمان فكر الرهد قبل زمان فكر الرهد الاجازه ما تكون تنفذ هناك خائل منه. وبالبيان اللي شرحنا قبلنا عن الشيخ العنصاري اين يأتيون وهو أنه حينما نقول بالكشف لا نقصد بالكشف يعني هذا حت... الكشف في مقابل النقل لا نقصد بالكشف يعني حتما الكشف عن قصول الملك من حين البيع ولو كان هناك مانع عن ذلك ما نقصد هكذا إنما نقول بالكشف. بمقدار ما لا يوجد أمامنا خائل بمقدار ما يمكن من الكشف خب ما امكن الكشف بالنسبة لما قبل لا فكره لانه كان متعلقا لحق الغير نقول بالكشف من حين فكره هذا بناء على فرض أنه بحاجة إلى إجازة أما بناء على فرض أنه أصلا ليس بحاجة إلى إجازة، وهو الحق كما قال الشيخ الأنصاري ليس بحاجة إلى إجازة لأن المالك كان بالغ عاقلا رشيدا باع باختياره، رأيتم هناك أن الران كان يمنع أن نفوذ العرقان قد سقط بناء على هذا عندئذ هنا حتى على الناقل هنا بعد ما نجي طارئ الناقل والكشف مطلقا نقول ان فكران يكشف عن صحه البيع من حين فكرنا من حين فكر مو يكشف عن صحة البيع من حين إيقاع البيع لا لأن الرهن كان مانعا لكن هنا بعد حتى لو قلنا بالناقل هنا نقول بالكشف أصلاً لا تسمي الكاشف ما هنا نقول وهي مو إجازة حتى نقول الكاشف هنا نقول من ساعة تفكر الرهن أن يصح البيع يصح البيع من ساعتي افكر رهن ولا افكر ان هناك مشكله في ذلك هذا هو الفرع الثالث وهنا السيد الخوي رحمه الله فرض جديد او فرع جديد ساقول خروجنا ما نحن في اولادكم خروجنا عما ما مشكله على كل السيد الخلي رحمه الله هنا يفرض فرضا ما موجود هذا الفرض فيما اذكر في المكاسب وهو انه يقول ان المرتهن هو الذي لو كان المرتهن هو الذي باع والراهن المالك حينما اطلع على ان المرتهن باق هو من الله راتها قال انا ما كنت ابيع لانه لانها العين مرهونة ما كنت اعرف ابيع فسأل المرتهن فضولة باع خب جزاء الله خير الجزاء احنا هم. نجيز فهل يصح البيع او لا السيل الخوي أفات في هذا الفعل أنه نعم يصح البيع ولم لا يصح ويصح بناء على الكشف يصح من حين البيع بناء على الكشف كل مشكله ما بي لماذا برهاب سيد الخوي رحمه الله ما يلي يقول أن المرتهن حينما باق باق معنى أنه هو أسقط حق نفسه العين مرهونة عندك على المرتهن المفروض أن تبقى عند رهينة إلى أن ذاك يأتي ويحل الرهن من دي دينة فيحلر خب هو باع معناه انه هو, هو اسقط حق نفسه خب بعدين المالك باعتباره لم يكن هو الذي باع فلابد ان يجيز حتى يتم اجي اجاز فحتى على الكشف الحقيقي لم لا نقولون الكشف عن الكشف الحقيقي المانع عن الكشف الحقيقي المرتين هو الذي أسقط حتى نفسه والمالك أجاز فيتوم وحتى بناء عن الكشف الحقيقي هذا كلام السيد الخوي رحمه الله أنا هذا ال... ومصدرهم إذا ترفلوا أنضيكم حتى تطالعون التنقيح مجلد سبعه وثلاثين بحسب طبعة موسوعه الامام الخوي صفحه تسعه هذا هم مصدر كلام الشيخ الاخوئي تستطيعون ان تراجعوه انا عندي اشكال في هذا يعني ليس انا اشكي لاقول أقول ليس بيع المرتهن حتمان يكشف عن إسقاط حق نفسه قد يكون المرتهن حرامي بعد بعد هذا يكشف حراما بعد ومن دون أن يسقط حق نفسه هل يا ترى نقول هذا البيع لأنه بيع هذا معنى اسقاط حق نفسه أو لا يمكن أن نفترض أنه باع ومن دون أن يسقط حق نفسه هذا ما ممكن أن نفترض أنا عندي نقطة التوقف هذه ها يعني يقول السير الخوي يقول لو أن المرتهن باع إذن قد أسقط حق نفسه لأنه من حقه أن يحتفظ بالعين كرهينة هو با فقد أسقط حق نفسه فحينما أسقط حق نفسه المالك له أن يجيز هو من الله رات قال أنا إنما مجد أبيعه لأنه كان تحت حقك انت أنت بعت الله يشك بالخير أنهم أجيز وآخذ الثمن أما حق الرهن مالك خب إلى جهنم أبئس المسجل أنت الذي أنت الذي بأتب هذا كلام الصيف هل هذا الكلام صحيح؟ أو أنه نقول بالإمكان أن لا يسخط حق نفسه ومع ذلك كبير يبيع لا بعنوان إسقاط حق نفسه إنما بعنوان حرامي واضح فهذا ها هل هكذا أو أراد أن ينقل حقه من المثمن إلى الثمن قل نقل غلط, غلط. بس لو أراد هكذا لو اراد ان ينقل حق من المر... حق الرهن كان متعلق بالعين باعها ياخذ الثمن والثمن يجعله رهيني قول غلط الموجود العين المرهونه تتبدل العين المرهونه هذا الكتابه على هذا الكتاب تبدل بالثمن يمتوقف على اجازتي انا خب قول انه غلط عمله ما نفض عمله بس اقول هل ان هذا الباع ينحصر تفسيره باسقاط حق الرهينة هذا اللي انا اقول حقه في العين اي خب هو هل اراد ان يسقط حقه اذهب بباعن باطل ما اذهب العين موجود بباعن باطل بيعه قبل ما اوتجز انا و ولو انني ما اوتجز اصلا هو البيع باطل البيع باطل افرضوا لو ان المالك ما اجاز لو ان سخل على الشكل نفتر المالك ما اجاز وال والمشتري بعد ما فتمع انه عجبه هذا مرتهن كان وفضولهن با قال او خود هذا ما اريد رجعلي هل أنا المالك أقدر أقول لأخو إنظني رهني إنظني رهني أنت أنا أنت باعتبار بعت أسقطت حقك, حقك. هل سأنظني رهني من دون أن أنظيك فعلا الدين مؤجل بعد سنة ما إلى وقت فالدين ما أنظيك إلى أن يجي وقته وهذا أنظني يا رجعلي لأنه أنت أسقطت حق نفسك هل نستطيع أن نقول هكذا أو لا؟ ف... خوب يعني إذا رجع رجع الرهن اللي سقط رجع مرة أخرى كيف رجع مرة أخرى الرهن الذي سقط سقط رجع مرة أخرى هو بائع وبتخيل أنه يبقى ثمن عنده وإلى الأبد. بعدين لا ما بقى هالشغل ورجعت العين عليه هنا مرة أخرى رجع حق الرهن بعد السقوطه شلون أكون هذا بحاجة إلى خصاب لا تفكير أنا أقول أن هذا الكلام الموجود في ما بيفكروا يعني أنا أنا أقول أنهم فكروا بهالموضوع يعني بهالسهولة لا لا نجاوز عن هالنقطة هذه نقطة قابلة للتأمل أنه هذا شيء سيكون حتما سي الخوي رأسا قال رحمة الله عليه قال المرتهن باقي إذن أسقط حتى نفسه والمالك جاء وأجاز فالبيع تم هذا كلام سي الخوي هل هذا الكلام صحيح أو لا أنا أرى أن هذه النقطة بحاجة إلى توقف وتأمر فلو أنكم تتعملوا بي وأنطيتكم المصدرها تتأملوا بي حتى غدا ان شاء الله نبت بالموضوع ستمنح بيجارة ان شاء الله